زمانك بستان وعصرك أخضار وذكرك أصفر من القلب ينقر دخلت على تاريخنا ذات ليلة فرائحة التاريخ مسك وعبار إفاقك في الأغوار وجندك في حقنا صلوا وحباروا تأخرت عنا فالجياد حازنات وسيفك من أشواقه كدا حار سلام عذاب الطالع وذكرك رسخوم من القلب ينقرك تخنت على تاريخنا ذات لنك الطراحه تتلقيم يسكن وعنبر حصانك في سيناء يا شراب دمه هو دي عذاب الخيل اذتا تغت تاركها تبكي كصفصاخ الشامي ووردها ويبكي كزهر الغوطتين وتدمور زمانك بستان وعصرك اخضر وذكرك رسوم من القلب ينقور دخلت على تاريخنا ذات ليلة فرائحات التاريخ مسك وعنبر